بوك تو شابتزيج ششاسة ستة وسبعون ستة وسبعون أ أرغمينتا دوي إبداء الأسباب اثنين إبداء اثنين ai لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تاتي am كنت مريضا كنت مريضا nu am venit pentru ca am لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ يا كانت تعبانا. كانت تعبانا. يا نُأَوَنِيتْ، هي لم تأتي، لأنها كانت تعبانا. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانا. De ce nu a venit؟ لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ El nu a văcăf. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. El nu a venit pentru că nu avea chef yati, de ce? Nu ați venit? yati, Nu a de de ce? Nu ați venit? Li Mașina noastră este stricată. Să-i arăt muattala. Să-i arăt Nu am venit pentru că mașina noastră este stricată. Lămneții, li-en să-i arătă una muattala. Lămneții, li-en să-i arătă De ce nu au venit oamenii? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ او perdu trenul. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. نو او venit pentru trenul. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم De ce nu ai venit? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي? Nu am avut voie. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Nu am venit pentru că نو لم آتي لأني لم يسمح لي لم آتي لأني لم يسمح لي